هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَرَاءَىٰ خَصْمًا حَمَلَت حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَيْنَا هُوَ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا فِيمَا آتَيْنَاهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ دُعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ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 می اور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 117. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 118. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا, وأنصتوا لعلكم ترحمون وَذْكُر رَبَّكَ فيِي نَنفسْسكَ تَضَر وَخِيفَ وَدُونَ الججهْرِ مِنَ القَول بِالغُدُِ وَلا صَال وَلا تَكُم مِنَ اللافِلين إِ اللَذينَ ع دَ رَبِّكَ لاَا يَسْتَكْ بِونَ عبادَة وص بهحونهُ وَلَهُ يس